بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقلم منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والارحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبادلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلا إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسقوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم, ما طاب لكم من النساء اثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتس فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبَتَرُ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُنِكَ حَفَّ إِنَّ أَنَاسٍ مِنْهُمْ رُشْدٌ قَدْ فَعَوْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إِصْرَافًا وَبِدَارٌ أَيْ يَكْبُرُ وَمَن كَانَ غَنِيمًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أموالهم عليهم فأشهدوا عليهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا